111. وإليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين 112. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحفروهم واقعدوا لهم كل مرصد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 ان الله يحب المتقين كيف وان يظهر عليكم لا يركبوا فيكم الا ال ولا ذمه يرضونكم بافواههم وتابا قلوبهم واكثرهم فاسقون 121. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون 122. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة هم المعتدون 119. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين 110. ونفصل الآيات لقوم يعلمون 111. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا 115. إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون 116. ألا تقاتلون قوما نكتوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم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 112. والله خبير بما تعملون 113. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر 114. أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون 115.